مصطفى للسلام النبي المشتبه والأمين مصطفى على صحابتي الكرام وعلى بيتي العظام المسلمين الشرفة وبعد إخوتي الكرام مازلنا مع القرآن وبعض كما قلنا الآيات التي يعني الأخوة ما سجلوا فيها فأنا أغفر الله لنا ولهم أن نتمها مع آيات الأحكام قال الله تعالى ودن ترضى عنك العودة النصارى حتى تتبع ملته قل إنه ضل الله والهدى وَلَئِنْ ثَبَّتْتَ أَوْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنْ رَبِّكَ مِنْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ الَّذِينَ الْكِتَابَ كل ذلك شرحنا فضلا لدينا شفاله الله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يوم لا, لا نفس عن نفس شيئا ولا يقبل يا بني إسرائيل لبني إسرائيل جميعا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنا عليكم هذه فيها أيضا أن الله جعل يذكرهم بنعائمه وأحسانه وألائه فإن في ذلك الاستحياء من الله الذي فلاه فيه المسارعه إلى مرضاته وفيه المسارعة إلى شكره واستخدام واستخدام نعائمه وإحسانه في مرضاته سبحانه جل في علاه. آه أكبر خدت شيء صح؟ شيء. شيء. لا مش جايبه. يا بني إسرائيل كل نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالم هذه من أعظم من عيب من الله تعالى فضلهم. فضلتكم على العالم طبعا هو المقصود به من كان فيه؟ نعم. من كان في في زمانهم يعني فضلهم على عالمين زمانهم وإلا فخير أمة أخرجت الناس هذه الأمة قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس و... وجد التفضيل كما جاء في صورة المعيدة في غيره قال أجعلكم ملوكا أجعلتكم أنبياء أجعلكم ملوكا وأتاكم ما لم, يأ... ما لم يأتي أحدا من العالمين هذا تفضيل من رب العالمين لكم فعليكم أن تشكروا الله جل في علاه وأن, وأن تعمدوا إلى إحسانه فتستخدموه إلى مرضاته سبحانه وجل في علاه فترق القلوب وتستحي الوجوه على أنفسها كيف تعصي ربها وقد اعطاها ومنحاها ومن عليها سبحانه جل في علاه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين وجعل فيهم يعني من أعظم الأنبياء بني إسرائيل كانت تسوسهم انبياءهم أنبيائهم إذا هلك نبي أذعن نبي بعده فشوف عناية ورعاية من الله دل فعلات وكانوا أشد الناس جحودا ونكران ومع ذلك كان حلم الله عليهم عظيما وكان عبادلهم بالانبياء حتى حتى أهديهم حتى يوصل لهم حتى حتى يسارعوا في الخيرات فأرض الله عنهم رب الأرض والسماوات يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفسه عن نفس شيئا ولا يقبل منها ولا تنفع شفاعته ولا هم ينصرون واتقوا يوما لا تجزي عن نفس شيئا هذا اليوم الذي لا ينفع فيه خلة ولا شفاعة قال الله تعالى الأخ الله ويومئذ بعضهم لبعض إلا وقال الله جل, جل في في اليوم الذي لا تنفع فيه خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم أو قال الله تعالى قال يوم لا ينفع ماله أبنون إلا من أتى الله بقلب سليم إذنكم الله خيرا أيضا قول لا جل في علام إذنكم الله أدبنا أحسن الله عليك إذنكم الله خيرا قال الله تعالى يوم أفرر مرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبنيه لكل مريء منهم يوم أذن شأنه يغنيه تأتي يأتي يأتي يأتي الأم لإذنها وتقول بني ألم يكن لك بطني وعياء ألم يكن لك ثدي سقاء ألم يكن لك حجري اي بني أريد حسنة يقول لك عني اليوم فاني أحوج لها منك فقال الله تعالى وتقول يوم لا تدي نفسك عن نفس الشيء وهو أعرصات يوم القيامة ما في أحد يحج حتى الشفاعه ليس هناك شفاعه يقولها الكفر فما لنا من شفعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كراتا فنكون من المؤمنين وشئ هنا نكر في سياق في سياق النفي تفيد التعميم ما في أدنى شيء ممكن أن ينفع الإنسان فدولان الله عمر لزاك الله عن خير وأهل العمر كلهم أهل خير وبركة قال والتقو يوم لا تدي نفس عن نفسه إن ولا يقبل منها عدل ولا التنفع وأشفع ولا يقبل منها عدل يعني يعني فرض ولا نفس قال لا يقبل منها فرد ولا نفس وهذا الذي يكون فيه الشرك بالله جل في علاه لأن الله قال أنا أعمل شركة عن الشرك فمن عمل عمل أشرق فيه معي غير تركته وشركة ولا تنفع شفاعه ولا هم نصر كما قال الله تعالى فما لنا من شافعين ولا صديق حميد <تصفيق> جزاك الله خير يا الله خير جزاكم الله الله جزاكم الله كل خير وهذا الختام في الآيات فيها التذكير بنعام الله وإحساني على بني إسرائيل على, على هم يستحون على هم يسارعون في التوبة والفيئة وحسن الأوبة لله جل جل في عرضه لكن لا لمن من تمس الله عليه وصيرته وخلبه فلن تجد له سبيلا قال الله تعالى عنهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم قلوبه لذلك ياتون يوم القيامه لا صديق حميم ولا شفيع ولا أحد يحج عنهم بحال من الأحوال حتى هم يحجون عن أنفسهم. قال الله تعالى عليهم نختم على أفواههم وتكلمنا ايديهم وتشهدوا عندهم بما كانوا يكسبون. قال الله تعالى وذب ابتلى إبراهيم رضووه بكلمات فاتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا انا العهد الظالمين. هذا تنبيه على شرف إبراهيم على مكانة إبراهيم عليه السلام. فإبراهيم عليه السلام يعني من أعظم الناس قدرا عند الله جل في عليه هو الخليل واتخذ الله إبراهيم خليله هو أعظم أولي العزم من الرسل مكانة خلى محمد صلى الله عليه وسلم نعم الله يفرجك رب وحسن لكم رب قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكريماته طبعا إبراهيم هو مفعل به وهذه هذا جمال اللغة مسألة التقديم والتأخير التقديم الفعل. طبعا تقديم مفرع الفاعل طبعا تقديم مفرع الفاعل بيكون للحصر والقصر من حصر في أسريب اللغة أو البلاغة فيها أكثر من نوع منها تقديم تغذيم حقه تاخير وتغذيم حقه التغذيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه يعني الله الذي ابتلىه بكلمات بكلمات فأتمهم وإذ تنبيها على مكانة إبراهيم عليه السلام أن الله جعله جعله اماما للمتقين وجعله الله جل شعله سيدا للمرسلين وجعله رب العالمين ولذلك قال قال اذ قال له رب ربه أسلم قال أسمت رب العالمين استسلم استسلاما تأمن الله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات وكأن الله جعله يقول يا محمد واذكر إذ واذكر إذ ابتلى الله إبراهيم بكلمات فأتمهن كان على التوحيد وكان أمة قائمة لله حنيفة وهؤلاء الذين ينتمون ويريدون الانتماء إلى إبراهيم عليه السلام لا يسيرون سيره ولا ينتهجون نهجه ولا يوحدون على ما أحد سبحانه وتعالى ولذلك الله تعالى رد كيد الكافرين الذين يتلمسون في إبراهيم قال ما كان إبراهيم يهودياً ونصرانياً ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن المشركين قال شاكر لأنهم اجتبعوا هداء الأصلاة المستقيم وقد قال الله تعالى في وصف ابراهيم وابراهيم الذي وفى وبريم الذي وفى وفى حين أمره الله جلاله وحيا ومناما أن يذبح ابنه غار الجبار على قلب خليله ولأن الخله معناها أن المحبة قد تخللت مسارك القلب فملأتها امتلاء لكن لما جاءه الولد وبلغ معه السعي أخذ حظا من قلبه كجبلي ولكن فيها شيء من ميل القلب فانظر إلى, إلى ربك جل في علاه غار الجبار على قلب خليله أن يكون فيه شيء الغيره فاوحى الي أن يذبح هو هذا هو هذا هذا يكون الصدق في تقديم الله على غيره فراى ابراهيم في, في المنام أن يذبحه قال يا بني اني قال يا بني اني أرى في المنام اني اذبحه فانظر ماذا ترى قال يا بني ما قال يا أبتي فعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الص من الصبر فسلم فلما أسلموا تلاوا الجبين ونادينا ابراهيم قص الضغط الروي المسألة بأسرها حتى يمتلئ القلب حبا لله دلله تعالى ولا يكون فيه شيء من ذلك أمره بالهجره بعدما قرر التوحيد في في, في مكاني والجميع كله على الكفر على الشرك فقالت الله الأكيد أن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فكسره وجعلها جزادا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون وأضرموا النار وألقوا فيها وصبر لله لفعلها وشاء جبريل قال, قال ما تحتاج شيئا قال اما لك فلا وقال حسبي الله نعم كما قال ابن عباس حسبي الله نعم كلمة قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار وقالها أصحاب محمد وقالها أصحاب محمد لمحمد حين قالوا إن الناس جمع لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقال حسبونا الله ونعم الوكيل قال لهم الناس إن الناس قد جمع لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبونا الله ونعم الوكيل إبراهيم عليه السلام أمر بعد ولادة الولد وانتظره أمدا بعيدا بتركه في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ما ثم بعد ذلك أمر بأن يبني البيت ومعه ابنه وبلغ معه السعي فهذا إبراهيم عليه السلام كان أمة لله حنيفا حقا لذلك هنا ينبه الله جلالك وعلى بشرف إبراهيم ومكانة إبراهيم وعلو كانت إبراهيم عند ربه جلالك وعلى عليكم تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن لذلك قال الله عنه إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا أنه اجتباه وهداه إلى صلاة المستقيم وأتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الأخيرة لمن الصالحين ثم أحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وإبراهيم والذي سماكم المسلمين كما بين الله رب العالمين سبحانه جل, جل في أولاه الله تعالى قل إن إني هداني ربي الى سلطة المستقيم دينا قيما ملة ابراهيم حنيفة وما كان من المشركين ولذلك صفع اليهود النصارى حين قال هو مكان إبراهيم يقديم على ولكن كان حنيفا مكان إبراهيم يقديم على ولكن كان حنيفا مسلما نعم وقد قال بعض العلماء في مسألة إبراهيم عليه السلام الكلمات التي ابتله بهن لاصول الفطرة نقول كل كلمات التي ابتلاه بهن هو ما, ما, ما, ما كان لابراهيم عندما قال له رب وأسلم قال أسلمت رب العالمين أي استسلمت سلاما تاما لرب العالمين ثم ذلك تراه في كل أمر وكل وحي يأتيه يعني يسارع فيه مرضاه لربه سبحانه وجل جل في أولا قال إني جعلك للناس إماما يعني أنت الآن قدمت ومن تقدم لله ومن قدم الله قدمه الله ومن اجتهد لله الذين جاهدوا فينا لانهم سبلنا فمن اجتهد فمن فمن جد واجتهد فان الله دار الفعلا يعني يجعل له من الجد والاجتهاد مكانه ويجعل له من الجد والاجتهاد طولا ويجعل له من الجد والاجتهاد رفعه من سبق الله سبق الله به قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فمن تقرب شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب قربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة نعم. فلذلك جعلوا للجميع إماما إن ابراهيم كان أمة قانتة لله حنيفة. نعم قال إني جعلك للناس إماما أي جزاء وفاقا وأجرا تباقا اتخذ الله ابراهيم خليلا جاءت في روايات عن ذلك فقال عبد الرزاق المعمر عن قتادة قال معباس ابتلاه الله بالمناسك وكذا رواه الأبو السبيعي وقال إذا ابتلاه أبوه بكلمات فاتمهن ابتلاه بالطهارة خمس في الرأس خمس في الجسد في الرأس في الشارب والمضمضه والاستنشاق والسواك وفوق أذاق الرأس وفي الجسم تقريب الأظفار وفي القلعان والختان ونتفل إضبط فكل هذه قالوا أن عش التي ورد في الصحيح على إشعال نار ضار. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفترة. والحق أن الله جل فيلا قد تلاه ببعض الكلمات والأوامر التي جاءت لإبراهيم وإبراهيم في كل في كل مرة يوفي وإبراهيم الذي يوفي. بعضهم واذ وايذبت الابراهيم ربو بكلماته فاتمهن قال ابتلى بالكوكب فراضي عنه وابتلى بالقمر فراضي عنه وابتلى بالشمس بالشمس فراضي, فراضي عنهم العلماء قرر فيها التوحيد الحق ان يقال في هذا الباب هو مساله التوحيد مساله التوحيد واقامه التوحيد ولان قضيه الكون الكبرى توحيد رب البريه سبحانه وجل جل في وما بعث سيد البشريه بذلك ما بعثه الا بذلك وهو نشر التوحيد بين الناس وهذا هو أهم شيء لذلك قلت لجميع طلبة العلم يعني أهيبوا بكل طالب علم إن أراد حقا أن يتقن علما فعليه بصحة الاعتقاد فسحة الاعتقاد التوحيد هو أعظم قضية في الكون بأسئلة حالياً بنا أروحنا أنفسها يعني تكون فدى لنشر هذه القضية وقيل ابتلاه بذبح ولده وقد وفى وفى إبراهيم عليه السلام وإبراهيم الذي وفى قال إني جاعلك للناس إماما قالوا هو ابتلاه بذلك أنه يكون للناس إماما وأيضا فيها قول الله تعالى واذ يرفع إبراهيم القاعدة من البيت وإسماعيل قال إني جعلك للناس إماما وكان كما قلنا اسرع إلى ربي فأصلع الله اليه لما وقف أبو سفيان وعبد الرحمن بن عوف أو سعيد بن عمرو على بقعة عمر بن الخطاب رضي الله فلم يدخله أخرهما ثم جاء قيل بلال يستعزم قال ادخلوه دخل قال أبو سفيان يعني مستهجنا ما يحدث قال هذا الأسود ونحن على بقعة عمر بن الخطاب ماذا فعل عمر بن الخطاب قال له لأبو سفيان يا أبو سفيان قد سبق إلى الله سبق الله به كان فقيها فاراد عمر الخطاب ان يظهر لهم منهد فادخلهما ثم قام من على من على كرسيه واتى ببلاد وقال اجلس هنا هذا مكانك بلاد سيدنا واعتقه سيدنا الله اكبر هؤلاء قوم والله باعوا انفسهم لله هؤلاء قوم والله يعني امتد بصرهم الى السماء فلم ينظروا الى الارض بحال من الاحوال قال إني جعلك للناس اماما قال من ذريتي وهذا أجدا محبة الخير للغير واعظم ما يحب أن تكون الديانة إرث الديانة لاولادي وورث سليمان داود والإرث هنا إرث, إرث النبوة قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين قال لا ينال عهد الظالمين والمعنى بأن الظالمين لا يمكن أن يقدمهم الله جل شؤل فلذلك لابد للإنسان والظالمون المقصود بهم الذين يظلمون أنفسهم يظلمون غيرهم يظلمون أنفسهم بالشك ويضمون غيرهم بالطغيان أما ظلم النفس فيما بين العبد وبين الرب من الذلات والسقطات والهنات هذه كلها بجرة قلم تنتهي إن صح التعبير باستغفار صادق ينتهي كل شيء كل شيء ينتهي أما إذا كانت الشبه والبدع التي يترأس بها مسائل لا يستطيع ذلك فيه. ولذلك قال الله تعالى لا ينال عادل الظالمين إذن لابد أن تعلم أن كل ظالم لا يمكن أن يترأس الناس وأن كل ظالم لا يمكن أن يكون ممن قدم الله على الناس لذلك أنا أقول كثيرا من الإخوة الذين يعني قد, قد لا يفقهم ليتهم يفقهم أقول لهم إن وجدتم من وفق الله جلتها علما وزاده علما فنحوا أنفسكم عنه أفضل لأن الله ما اختاره إلا على علم عندهم فقالوا ماذا تقول في قوله تعالى واطلعنا الذي اتيناه ايتنا فان سبقنا فكان من القوي ولو شئنا رفعناه بلكنهم ففمثلوا كما مثل الكلب انت احنا عليه لو ذلك مثل نقول كان من الظالمين رب كان حتى الذي بالمثل بذلك كان يعرف فنقول هؤلاء صاروا ظالمين فمن ظلم لا يقدمه الله جل فعلها وترى انظر يا أسماء أسماء القلوب والأذان لهم انظر هل يستمع أحد لن تجد, تجد له قبولا ولا صدى إلا عند عند بعض المفاليس كما يقولون ويأتب الله له القبول وإن, وإن محصت النظر في علمه لا تلد إلا خواء هذه مشكلة كبيرة لابد أن تفهموها فالمسألة لا بد أن يفهم من الذي يكون يعني عالما وغيره لأن العالم أصالة لا يزال في زيادة لأن الله ما اصطفاه إلا لتأسيس لدينه ولا تأصيل لدينه هذه مسألة لابد أن تفهمها قلبا المشكلة أنه أن هذه يعني هذه مقياسه ومقياس القلوب الفطر السليمة والذوق الراقي والمشاعر الحساء المرهفة هي التي تفهم ذلك لا سيما لا سيما إن كان من يتذوق العلم لا سيما إلا من تذوق العلم الحمد لله الحمد لله. بل من فضلك ونقاء قلبك وما أنت فيه من خير الله جعل جعل, لك جعل من خيرك الباطن يظهر وأيضا ينتفع بك أناس ناس الله أن يجعلك فوق ما نظن بك جزاك الله خير نعم الله محمد صابر أحسن الله عليك كيف يكون علما وقد سجد الابليس ده العابد هو عابد اثرة نعم فالحق ان نقول يعني فلا بد للانسان ان يراجع نفسه الف مرة عند معاده العلم لان يعاد الليل لفعله قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب طب وما هي الولايه وقال الولايه الولايه تاتى الا بذلك قال الشافعي العلماء علماء مولاء الرحمن وقال أبو حنيفة إن لم يكن فقاء ما أولاء الله فلا اعلم لله وليا فليحذر فليحذر الذين يعاندون العلماء فليحذر الذين يجابهون العلماء فليحذر الذين, الذين يريدون إسقاط العلماء فليحذر فليحذر انا أسعدني جدا سلام كان تكلمني في أمر أنا أجاء إخوة من طلبة العلم وهم طلبة علم فيهم نبل وخلق حسن صراحة لما سمعوا الكلمة على المشايخ بكو وقالوا لن, لن نتكلم في عالم قط صاحب النبيل ليس النبيل الذي لا يزل كلنا أصحاب زلل النبيل هو الذي إذا زلل هو هذا إذا رجع يرجع نعم نحن لا نامل مكر الله وكل عالم له زله بل زلات مش زله هفوه بل هفوات لكننا نقص الناس بيش بالغالب بالغالب, بالغالب بالغالب نعم الآيات العظيمة هذه الآيات لنا فضل إبراهيم عليه السلام ومكانة إبراهيم إلى الأحكام الله ربي يرضى عنكم أحسن الله عليكم ورفع مقامكم جزاك الله خير عندنا هنا الأحكام التي وقفنا عندها من قولي تعالوا سألونك على المحيد يقولوا قلوا أذن فاعتزل النساء في المحيط من الأحتمل أيضا متى يحل قربان المرأة يعني متى يجامع المر امرأته إذا تعلق بالنفاسية أو أو قد طورت من من الحيد طيب الفاضي مصمتها ماش ماش ماش أعظم نسي أعظم نسي وفاء اذكرهم من الله عليه اعظم الناس يوفان اذكرهم للعائم الله عليه اشكرك على يا احمدون الله خير الله خير من سبق إلى الله سبق الله به أضل الله الله فلا من أضل الله, الله فلا هذيلا من الله